يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 119. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 110. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم